وشوقي قد مزاجت به رجائي على خوف فمن خوفي مداقي ومن عرف المحبة عن يقين حرام أن يميل إلى فراقي وكيف أحب غير الله يوما وليس سواه في شراب الحمد يعرف بالمداق وما كل السقات له بساق شراب الحمد يعرف بالمداق وما كل السقات له بساق محب ولا أرضى سوى تقوى